ابعدني ليش انت مصر تغيرني تخليني ابقى حدا ابدا ما بيشبهني تبعدني ليش انت مصر تغيرني تخلي بقى حدا أبدا ما بيشبهني أنا لو ابقى متل ما بدك صدق وقتا رح تخسرني أنت عندك حب السيطرة بدك قلب عالمسطرة تلغي روح وتغيرها مش si traba, bedek alib al mastara, tel مش سامح لي ابقى حالي بوقف عمراي وبسال مين اللي قبالي كل ما بقرب منك اكتر عم بعد عن حالي اكتر تركني متل ما بتعرفني اذا بدي انا بتغير انت ej, حب السيطره بدك ej, ej, ej, ej, ej, ej, I'm